وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَثْخَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ 129. إذا مبتلاه ربه فأكرمه, فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأنا إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول, فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحافظون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 نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي